الشال نظرا الحكيم وهذا ثور العظيم الشال نظرا نظر الحكيم وهذا لك الله الله الله الله, الله ما شاء الله ما, شاء الله. ما شاء الله, الله, الله, الله. الله الله يحسن الله الله الله عليك الله الله Allah Allah yahsin ma sha Allah ma sha Allah yahsin Allah Allah هذا ثورة الظلم نظر غای تلی فاض الايمان يحسن جاد الوجدان حقا تلثيريدا بهال نظره البعيد تريده حقا كل Allah Allah وفيك بعيد الظل اللي ها البربر <تصفيق> تيواصل تحت ايم <من> وفاي بعيد <تصفيق> الظل لَه سَوْري بكل ما شاطي اله عيوا حراس نظرة مغوار يا حسين باسم المختار بسم المختار يا حسين نظرة مغوار تنشر بالبرايا انوار الهدايه تنشر بالبرايا تنشر بالبرايا طويلة. الله شاء الله يحسينيها الله, الله الله هل نظرى شهل نظرى الحاكمة الثورة الثورة العظيمة هل نظرى شهل نظرى اب ماو كيفك يا حسين الى الشعر نديب الموفق فؤاد الجنابي للي ايقنت انت يا حسين شكر سبعين صرحك يختاره كعبة الطيبين صرحك يختاره كعبة للطيبين حياك يا حسين لما نلاقاك لما نلاقاك يا حسين جدك حياك ناداك بلسانه يلصنت الأمان ناداك بلسانه ناداك بلسانه, ناداك بلسانة يا رسول الله يا الصنت يا يا الصنت الا الله الله الله الله حسين ما شاء الله ما شاء الله ما الله الله الله الله الله حسين ما الله, الله, الله, الله يا حسين ما شاء الله يا الله يا شالنا نظره الحكيم ها وهر العظيم الحكيمة شال نظره الحكيمه شالنا نظره قد عظيم فؤاد الجنابي سلمت فرج جنابنا لي قدمت بمو يا حسين شكروا مكربك وكرب المستبعين جدك حيّاك يا حسين لما لاغاك لما لاغاك يا حسين جدك حيّاك ناداك بلسانه يا لصنت الامانه يا ناداك بلسانه ناداك بلسانه, ناداك بلسانة يا لؤلؤة الله الله الله الله احسنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا الله, الله. الله, الله. الله, الله. الله, الله يا ايهتم شگت يرد حار ناحرك الجنات ابي امر يحلم ساي يا امر يحلم احسين درسي يريد كل بشر لا همك صوت يحسين لا همك موت لا همك موت يحسين لا همك صوت هم واحد هيويته ويبدمك في ديته هم واحد هيويته ويبدمك في ديته <سؤال>, <سؤال> يا الله الله الله الله, الله, الله يحسين هل نظرش هل نظر الحاكمة والتظر العظيمة يلسيك أنت يلروح يلعيش تراح مين يلسيك أنت ايه مين يحواك وتعالين تشلم اشمى امر هالجار تجاوز يد الهيما وين ايش ما احلى هالقسما تبحر وياك يا حسين للجنة هناك للجنه هناك يا تبحر وياك لدار الامين ويا انت الهسافينا للدار الامينه للدار الامينه وانت الهسافينا الله الله يا ما شاء الله ما شاء الله الله يا حسين يا حسين يا حسين الله محير الوصف يا شرف علي بالعاقل إن شاف بيك معتاص شرف ويرض حبك تعليه ما عن هالأرواح يحسين لا ما تنزح لا والله لا والله يا ابا عبد الله عن هالأرواح يحسين لا ما تنزح لا ما تنزاح يا عن هالارواح تحدي ويا القصيده بيك ايش قد سعيده تحدي ويا تحدي ويا بيك ايش قد سعيده فيك ايش الله الله الله الله, الله Ya Allah بو بعض الناس هل حاجه ما غلط هو معيل ما يقعدش اراهم اي اي هجران اولاي هجران هي عار يظل احساس صاحل ولك يا حسين صاحل عادات صاحل عادات ما يفرغ غيابك حي ميت تهابك ما يفرغ غيابك حي ميت تهابك إلك الله الله الله الله الله يا حسين ما الله الله الله الله <تصفيق> الله ايه صادق ما شاء الله ما شاء الله يا حسين الله الله ما شاء الله الحاكيمة هو